لأجل شهدائك غوطتي لأجل أطفالك وأمهاتهم ولأجل الطفولة المقتولة إلى أبي إلى أمي وأطفالها إلى أخت الصغيرة وألعابها التي قتلت خنقا على سريرها سأنشد لكم بدمع عيوني أو البراء صيحة حرية و اواتعكم بدمعات عيوني، اواتعكم وأنتم لعيوني اواتعكم وفي قلبي لهيب تجود بي Ooh, <laughs> I'm وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاكا Allah'a ilahiyyiz. Allah'a ilahiyyiz. Allah'a ilahiyyiz. Oh,